بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعود في مشيئة الله وعونه إلى الإجابة على الأسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب ولكن ما رأيكم لو أنني سألتكم على شيء سمعتموه مني قبل قبل الأذن والإقامة هل عندكم استعداد للإجابة نعم طيب أولا ما هي. كم عدد النقاط التي ذكرناها في محاضرتنا؟ سبعا أنت كان عددها سبعا هل تستطيع أن تعدها ها فضل الأول أن كل شيء بقضاء وقدر قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة تمام احسن ثارك اللغيش الثاني ان كل ما قدره الله فهو لحكمة بلا شك لأن الله عليم حكيم سواء في الامور الكونيه او في الامور الشرعيه الثالث نعم يعني اسباب اصلا ما حدث من نعم كوني وشرعيه احسنت كمان طيب نعم لا لا قبل لان اسباب كونيه وشرعيه نعم الشرعيه المعصيه احسنت المعصيه وعلاجها بالعوده الى الله عز وجل بالتوبه نعم السبب الثاني أو نعم النور الثاني من الأسباب كونيه قدرية مما قيل في ذلك لا مما قيل في ذلك يعني الأسباب وذكر إن أسباب اقتصادية أسباب حدودية أسباب سياسية ما لكن مما ذكر آه صح. طيب مما قيل ان البلد المعتدى عليه جزء من البلد الاخر عرفت طيب هل هذا القول صحيح او لا صحيح غير صحيح ما الذي يفنده الجسار الشيخ السلام الذي هذا نعم, نعم. على مستوى العرب والسفارات الأول السفارات بين الدولتين نعم نعم وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمور. تمام تمام الذي يفند هذا الزعم أن الدولتين كل منهما كان يعترف في الاخرى وبينهما سفارات وعهود عامه ضمن اطار هيئه الامم المتحده وعهود اخص ضمن الجامعات العربيه وعهود بين ذلك يعني لا هي عامه ولا هي خاصه بين الدول الاسلاميه دول ساميه كل واحد من هؤلاء وهؤلاء يجلس الاخر على انه جولة مستقله طيب هذه الاسباب الكونيه آه. نعم يلا نتائج هذه الحادثه على المسلمين عموما وعلى المستوى الاقليمي خاصه طيب ممكن نسمعكم اياها يقول إن شغل المسلمون عن الجهاد الأفغاني وعن الجهاد الفلسطيني وعن الجهاد الارتيري وإن شغل حتى أهل العبادة عن عبادته وحتى أهل العلم عن علمه نعم طلبة العلم وإن المسلمون انقسموا وحمل السلاح, حمل السلاح بعضنا على بعض وكم من أم ميت مات كم من امرأة أرملت وكم من طفل أوتم إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة وشماتة الأعداء نعم نعم طيب نعم في النقطة الخامسة وجوب العلم والعدل عند الكلام يعني لا تتكلم إلا بعذ ولا تحكم إلا بعادل لكن يا ابو إذا كنت تبغض واحد ما تجور عليه ما الدليل كونوا قوامين لله شهداء إن الله خبره ما تعملون احسنت طيب خطورة القول بلا علم جب أتينا بآية عامة وآية خاصة أحكام الله عز وجل نعم وأنت قائمة شيخ نعم لا هذا بالحكم قل إنما حرم ربي حسن بارك الله فيه. طيب آخر شيء الاندفاع وراء العاطفة ها. السادس هو خطورة العن القول بلا عن هذه خطورة القول بلا عن طيب السابع الاندفاع وراء العاطفة ذكرنا ان الاندفاع وراء العاطفة بدون تأنم وتروي ورجوعا الى الشرع والعقل يجعل العاطفة عاصفة واتينا بدليل من السنة على هذا من يعرف الدليل؟ طيب. هو عندنا رجل عربي دخل المسجد وبا على نص المسجد. مو في نص في في طايبة نعم. ف يعني جزرة جزرة ولا الصحابة يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوه. نعم. حسن. ولكن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلص من قوله أمر أن يصب عليه ما؟ ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا صح فيها شيء من الأدى والقدر إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما هي النتيجة أو رد الفعل كما يقولون بالنسبة لهذا الأعرابي نعم أنت يعني قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اين طيب والمقصود من هذا أنني أحب ان نبلغ اخواني الذين جاؤوا الى المدينه من اقطار الاسلام الأقطار الإسلامية ان يبلغوا عن الاخوان هناك انه يجب ان يقولوا بالعدل وان يقولوا بعلم وان يقولوا بتعقل وبدون اندفاع عاطفي لا يزنون به الامور بل يفكرون ويقدرون قبل ان يحكموا نعم. أما الآن فالحمد لله صارت التقدير التقدير جيد جدا نعم وفي بعضكم من يكون تقديره ممتازا نعم وأما الآن نرجع إلى إلى, إلى الأسئلة إن شاء الله ونرجو الله أن يوفق في هذه الصواب وأنا أحب أن يكون لدينا نظام بحيث نقدر الزمن الآن الساعة ثمان وسبرة عشر تقيقه ايه نعم الى الساعة تسر نشوفه ان شاء الله جيسر نعم نعم إيه؟ نعم تكلم الآن ما فيه مش مشيق هذا حتى تعال هنا تعال اي اي اي بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاستجابة للشيخ حفظه الله بأن الأسئلة تكون فقهيه نبدا اولا في باب العقيدة فيقول السائل هل قاعدة أن الواجب هو الاتفاق في العقيدة وأن الاختلاف في المنهج لا يضر قاعدة صحيحة نرجو التفصيل الواقع أن الاختلاف بين الأمة يكون في في الامور العمليه ويكون في الامور العلميه لكن الاصول في الامور العلميه لم يختلف فيها المسلمون اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره ما اختلف فيها المسلمون لكن قد يقع بينهم نزاع في بعض افراد هذه الاصول فمثلا تختلف العلماء هل عذاب القبر يكون على الجسد او على الروح مع اتفاقهم على ان عذاب القبر ثابت كل المسلمين يقولون في صلواتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وكاختلافهم في الذي يوزن يوم القيامة ما الذي يوزن هل هو العامل او العمل او صحائف العمل مع الاتفاق على ان الوزن ثابت كذلك اختلافهم في الصراط الذي يوضع على جهنم هل هو طريق كالطرق المعتادة واسع او هو احد من السيف وادق من الشعر اختلافهم ايضا وهو اختلاف لا شك انه ضعيف هل النار مؤبده او الى امد والصحيح الذي نقطع به انها مؤبده لان الله ذكر تابيدها في ثلاثة في ثلاث ايات من القران في سوره النساء ان الذين كفروا وظلموا ان كن اله الى لهم ولا دين طريق الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وفي وفي سوره النساء إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن ياصل الله ورسوله فإن له نرى جهنم خالدين فيها أبدا لكن قصدي أن الخلاف يكون في العلميات كما يكون في العمليات أما الخلاف في العمليات في الأمور الفقهية فهو كثير كثير جدا وكتب الفقه مملوءه من الخلاف كما يعرفها طلبة العلم وموقفنا نحن من هذا حدده الله عز وجل فقال وما اختلفتم فيهم شيء فحكمه إلى الله وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله نعم الاختلاف في المنهج وفي كله يجب ان يكون مرجعه الى كتاب الله وسنة رسوله يقول السائل ذهبت الى العمرة <تصفيق> من المدينة ولم احرم من المدينة وكذلك لم احرم من جد من جدة ولكن احرمت من مكة فماذا يجب احرم اذا سافر الانسان من المدينة الى مكة بقصد العمرة يجب ان يحرم من المقاط المدينة وهو ذو الحليفة المسمى الان بابيار علي ولا يجوز أن يتجاوز ذلك في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة منذ الحليفة وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر ولكن من تجاوز ذلك فإن كان جاهلا فليس عليه إثم لكن عليه فديه لترك الواجب يذبحها في مبكى ويوزعها الفقراء وان كان متعمدا فهو اثم عليه الفديه ايضا فنقول للاخ هذا الذي احرم من مكه في العمره إن انك تركت الاحرام من الميقات فعليك ان تذبح فديه في مكه توزعها على الفقراء اما بنفسك ان ذهبت الى مكه او بوكيل توكله عنك يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء يقول السائل اذا خرج من الانسان مذيئ هل يجب عليه الوضوء نعم اذا خرج من الانسان المذي فان عليه امران بل اصحى فإن عليه امرين الاول غسل الذكر والانثيين والثاني الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال اهل العلم وفائده غسل الذكر والانثيين من المذي أنه يقلص امتداد المخارج المذي وبالتالي يقطعه نعم يقول السائل إني أحبك في الله وسؤالي هو ما هو الاعتداء في الدعاء وإذا أمكن مثال على ذلك وجزاكم الله خيرا نعم أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من أحبابه وأولياء والمحبة في الله من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا الله وأما سؤاله عن الاعتداء في السؤال يعني سؤال الله عز وجل فهو أن يسأل الإنسان ما لا يمكنه شرعا او قدرا او ما يحرم شرعا مثال ذلك لو سأل الانسان ان يجعله الله نبيا لكان هذا عدوانا في الدعاء لماذا لانه لا يمكن شرعا ولا يمكن ان يكون كذلك قدرا في خبر الله عز وجل لأن الله تعالى قال ما كان محمد لبأ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولو سأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك مسلما من المسلمين لكن هذا عدوانا في الدعاء لأن هذا دعا بإيش دعا بإسم ولو سأل الله قال اللهم إني أسألك أن ترزقني بغض عمي مثلا فكان هذا حراما لأنه سأل الله قطيعة رحم فهذا فالظابط إذا إذا سأل ما لا يجوز فقد اعتدا في الدعاء أما إذا سأل ما يجوز فإنه قد تعبد لله تعالى بسؤاله ويرجى أن تجاب أن تجاب دعوته ولكن هنا سؤال هل يجوز للانسان ان يسأل وهو يصلي امرا يتعلق بالدنيا مثل ان يقول اللهم اني اسالك ان ترزقني سياره موديل 91 ايش تقولون هو يصلي في السجود ها نعم طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء هذا الحديث ماذا تقولون بمقتضى هذا الحديث هل يجوز أو لا يجوز يجوز وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ما شاء ما أحد والدعاء يا إخواني عبادة حتى لو سألت الله أمرا عاديا هو عبادة مجرد ما تقول يا ربي أعطني كذا فأنت متعبد لله وأجاب أحدهم آنفا قال إن هذا كلام لكن كلام مع من نعم كلام مع الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة إنه لا صرح فيها كلام من كلام الآدميين أو لا صرح فيها شيء من كلام الناس أما الكلام مع الله فناج ربك بما شئت نعم إذا لم يكن إثما كما أصدف السائل يقول السائل ذكرتم يا فضيلة الشيخ في كتابكم مصطلح الحديث أن الحديث الخدسي هو أن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أغلب العلماء يرون أنه بعض بلفظه ومعناه من الله فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خيرا. أنا أرجح القول بأن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أستند بذلك إلى أمور. الأمر الأول أن السنة أو أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين متماثلين فإذا جعلنا الحديث القدسية كلام الله باللفظ والمعنى كالقرآن لازم أن يأخذ أحكام القرآن لازم أن يأخذ أحكام القرآن فيكون معجزا. ولا يمس إلا بطهارة ولا يقرأه الجنب وجميع ما يترتب على القرآن يترتب عليه ومن المعلوم أن الحديث القدسي لا يترتب عليه كم القرآن كذلك أيضا لو قلنا بأنه كلام الله لفظا ومعنى فقد يلزم من أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن لماذا لان القران من الذين من من الواسطه بين الله وبين الرسول فيه جبريل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك اما اذا قال الرسول قال الله تعالى فهذا يقتضي انه ليس هناك واسطه ليس هناك واسطة فعليه يكون سند الحديث القدسي اعلى من سند القران وهذا غير ممكن بقي ان يقال كيف نجيب عن اضافه الحديث الى الله في قول الرسول قال الله تعالى نقول الجواب عن هذا سهل يعبر عن القول بالمعنى وينسب الى القائد الله تعالى حكى عن موسى وهارون وفرعون وجميع الانبياء حكى عنهم ما قالوه لاقوامهم وما قال اقوامهم لهم باي لغه في اللغه العربيه ولغات الأنبياء السابقة هل هي عربية لا ومع ذلك يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني فقال الله وإذ قال موسى لقومه أضاف القوى إلى من إلى موسى وهل موسى قال بهذا اللفظ يا قوم لم تؤذونني لا لأن موسى لغته عبرية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يديما قال عيسى بن مريم يا قوم لما تؤذوني فهل قال بهذا اللفظ لا قاله بلفظه بلغته لكن نقله الله عنه وأضافه إليه ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكر في بعض الآيات كلاماً ويذكر نفس الكلام بعبارة أخرى بلفظ اخر آخر فهذا الذي نرى أنه أن الحديث القدسي يكون معناه من, الرسول من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال قائد أنا باخذ بظاهر الأفض وأقول قال الله ولا أقول معنى ولا لفظا نقول لا حرج عليك نعم وهذا سائل اخر يقول ذكرت في كتابك احكام في الاضحيه والزكاه والذكاء الاضحيه ان الاضحيه عن, عن, عن الاموات ثلاثه اقسام هي ان يضحي عنهم تبعا للاحياء ثانيا ان يضحي عن الاموات بمقتضى وصاياهم ثالثا ان يضحي عن الاموات تبرعا مستقلا عن, الأح عن الاحياء فنرجو منكم شرح القسم الثالث نعم الأضاحي لا هذا الاقسام كما قال السائل الاول ان يضحي عن الميت تبعا الاحياء مثل ان يقول الله هذه اضحيه عني وعن اهل بيتي ويقصد اباءهم وأمهاته الذين قد ماتوا فيكون دخول الاموات الان ايش يكون دخول الاموات تبعا الثاني ان يضحي عن وصيه مثل ميت ميت اوصى بان يضحى عنه هذا ايضا واضح تنفذ الوصيه على ما اوصى الثالث ان يتبرع للميت بالوضحه استقلالا يشتري أضحية ويرحيها عن ابيه الميت وعن امه الميتة مثلا هذه المساله اختلف العلماء فيها هل تنفع الميت وهل هي مشروعه او لا فمنهم من قال انها تنفع الميت كالصدقه لان الصدقه ثبتت بها السنه ومنهم من قال انها لا تنفع الميت لان الوفي انما هي مشروعه عن الحي كما كان الصحابه يضحي الرجل عنه وعن اهل بيته قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام استشهد عمه حمزه وماتت زوجته خديجه وزوجته زينب بنت خزيمه ومات اولاده كلهم الا فاطمه رضي الله عنها ولم يضحي عن واحد منهم ابدا ما ضحى عن عمه ولا عن زوجته ولا عن بناته الذي لائمتنا في حياته ابدا ولو كان هذا مشروعا لا, لا بينه لكن كان يضحي عنه وعن اهل بيته عموما نعم يقول السائل ما حكم تجريد الاسماء مثل عبد العزيز وعبد الرحمن عند المنادى مثل قولك يا عزيز أو يا مجيد لأحد من البشر لا شك أن الأفضل أن تقول عبد العزيز عبد الله الرحمن وأحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن وأما الحديث المشهور على السنة العوام يقولون خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا حديث لا أصله، ولا يجوز أن ينسبه الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال يا عزيز، يعني يا عبد العزيز، فأنا لا أصدقه لأن جواب عليه يني أنه أشكال علي. نعم. هذا سائل من الخارج يقول أنا رجل من الديار الخارجية وأرغب أن أسافر وأأخذ معي شريف فيديو. من محاضرات الشيوخ لسماعها هناك هل يجوز أم لا نعم يجوز لك ان تاخذ اشرطه فيديو من محاضرات العلماء النافعه لتعرضه هناك ولك اجر على هذا لانك تحمل العلم الى من ينتفع به واشرطه الفيديو كما حدثني اهل خبره لا, ت... لا يكون فيها صوره نفس الشريط لا ي... ليس فيه صوره إنما هي حبيبات تتحول إلى صورة عند عرضها على شاشة التلفزيون مثلا فهذا العمل الذي تعمله عمل نرجو الله تعالى أن يثيبك عليه لأنك تنقل العلم إلى من ينتفع به ولا شك أن تأثر المشاهد مع السماع أكثر من تأثر السامع بدون مشاهدة نعم ويقول أيضا كثير من أهل البلاد الخارجية وخاصة الغير مسلمين يقتلون الصيد بالسلاح ويوزعونه على المسلمين ولا يذبحه ولا يذبحه هل يجوز شراء هذه يعني اللي الذي يصيده غير المسلم الذي يصيده غير المسلم ها نعم إذا كان الصائد الذي ليس بمسلم من اهل الكتاب اليهود والنصارى فان صيده حلال ولا تسال هل سمى الله عليه ام لم يسم لان الله تعالى يقول في كتابه في سوره المائده وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم كما قال ذلك حبر الامه وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإذا كان الصائد يهوديا أو نصرانيا فلا حرج أن تأكل من صيده ولا تسأل هل سمى أو لا لأن السؤال هل سمى أم لم يسمي قد يكون من التنطع في دين الله وأذكر لكم دليلا في هذا قال البخاري في صحيح روى البخاري في صحيح عن عائشة قالت إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال لهم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تسأل عن فعل غيرك انت مكلف بفعل نفسك فسموا انتم وكلوا سموا على ايش على الدب ولا على الاكل ما على الدب لا ليس على الدب لأن الدب راح ينجا لكن سموا انتم يعني على الاكل وكلوا فلا تسال واعلم ان باب الصيد اوسع من باب الدبش كيف الصيد لو تضرب الطائر مع بطنه وتخثيقه ويموت صار حلالا صار حلالا لكن لو تمسك الشاة تشق بطنها او تموت صارت حرامه ميته فالصيد اوسع ولهذا ما يحتاج نقول هذا هل كذا الشرايه اولى لانهم اذا قدوه مع اي شيء مع أي مكان اصابوه من الجسد يكونوا حلالا نعم يقول السائل ماذا نقول بعد الامام في دعاء القنوت اذا ذكر صفات الله عز وجل وأسمائه وايضا يقول هل ترفع اليدين في اليدين في القنوت نعم اما الاول تزول من السؤال فانك تقول سبحان الله ولا بأس لا بأس أن تقول سبحان الله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا مر بايات تسبيح سبح وأما الجزء الثاني وهو رفع الأيدي فنعم ترفع الأيدي في القنوت ولكن لا ينسح بها الوجه بعد ذلك لأن أحاديث مسح الوجه ضعيفة لا تقوم بها حجة كما قال ذلك الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأنها بأنه حديث حسن لكن ما دام مسلا فيها شك فلا تمسح الوجه باليدين بعد الدعاء الرسول فعله في النفل في الليل لكنه لا مانع عن ان, ان اذا سمعت التسبيح هنا انا الله تقول سبحان الله اينت الفريضه في يدي نعم التامين سنه يا اخوان التامين على دعاء القانط الإمام الامام سنه لان دعاء الامام دعاء له ولمن وراءه دعاء الله ولمن وراءه ولولا أننا نؤمن على دعائه ما صارت دعاء لنا ولهذا قال الممحمد رحمه الله إذا اتم بقانت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه أما رفع اليدفع عند القنوت في النوازل فقد جاءت بي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري في هذا المسجد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، ولكنهم يقولون ولكن العلم يقولون إذا احتاج إلى ذلك مثل أن يكون المسجد ضيقا وجمع كثيرا فلا حرج. نعم. وهذا سؤال يشكل على كثير من الناس وخاصة العوام وهو هل يجوز الدعاء الدعاء على أحد الناس مع ذكر اسمه؟ في الصلاة وهل يفتر الصلاة هذا نعم يجوز الدعاء لشخص بعينه في الصلاة ويجوز الدعاء على شخص بعينه في الصلاة ايضا ولا باس لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت مثلا اللهم اغفر لأبي فلان أو لأخي فلان أو اللهم اغفر لفلان من الناس فلا باس أو إذا أردت أن تدعو على شخص معين لحق المسلمين منه أذية وتعين في الصلاة فلا بأس ايضا إلا أن فلا تلعنوا لا تقول اللهم لعن لأن لعن الحي حرام فإن الرسول عليه الصلاه والسلام لما صار يلعن أقواما بأعيانهم قال الله تعالى ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون واللعن يا ولبعده ولباده رحمة الله وما ندري لعل هذا الذي كان عدوا للمسلمين يكون فيما بعد وليا للمسلمين لا. أنت عندي ضرورة ولا ايش سمعت سمعت كلامي الان انت سمعت كلامي انا اقول ان هذا لا باس به لا باس ان تحمي الشريط اللي فيه الفيديو وفي مثلا محاضرات واشياء نافعه هذا طيب وإن شاء الله لك أجر يرضو على الناس يسمون هناك نعم يقول السائل هل الذي يقتل في هذه الأحداث من إخواننا يغسل مثل الموتى أو يحكم له الشهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل عمر إما نوع إنما الأعمال بالنيات فمن كان معتديا فليس بشهيد شهيد ومن كان محقا فانه ثرج له الشهاده ولهذا جاء رجل لرسول عليه الصلاه والسلام يساله قال يا رسول الله أرأيت ان جاءني رجل وقال يريد مالي يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال يا رسول الله ان قتلني، قال قاتله قال يا رسول الله ان قتلني قال ان قتلك فانت شهيد قال ان قتلته قال إن قتلته فهو في النار إن قتلته فهو في النار فبين الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان من اعتدى على الناس ثم قتل في حال عدوان فهو في النار ومن قتل من المعتدى عليه المدافع عن ماله فانه شهيد والاعمال بالنيات نعم يقول السائل هل يجوز للطالب الدراسه في الجامعات التي تركز على العلوم غير الاسلاميه بحيث, الضرو بحيث الضروره وما هو ضابط هذه الضروره انا ارى ان الانسان الذي في بلده جامعات يمكن ان ينتفع بها وبلده اسلامي ان لا يسافر الى بلاد اخرى لان بلاد الكفر خطيره تفسد العقيده تفسد الاخلاق تفسد الاديان وارى انه لا يجوز للانسان ان يسافر الى بلاد الكفر الا بشروط ثلاثه انتبهوا لها الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات وان يكون عنده دين يحميه عن الشهوات وان يكون محتاجا الى السفر وأنتم تعلمون أن أعداء المسلمين يريدون أن يضلوا المسلمين قد, قد لا يتمكنون من أن, أن يدخلوهم في, في, في دينهم لكن يهمهم أن يشككوهم في دينهم وأن يخرجوهم من الإسلام فهذه الشروط أرى أنه لا يجوز للانسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا إذا تحققت هذه الشروط نعم يقول السائل ما رأي الشيخ في كتاب الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية للشيخ السادي الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله هو شيخي وأنا أشهد له بسلامة العقيدة وحسن الخلق والعمل الصالح وهو رحمه الله قد شرح كتاب تاية شرحا جيدا وأشير به على, على طلبة العلم أن يقرؤوه لانه مفيد نعم مش نعم. صور يقول السائل نحن شباب نريد الجهاد في سبيل الله وقد علمنا أن الجهاد الآن فرض عين فما علينا أن نفعل حتى نكون في عداد المجاهدين برنا عن الجهاد هل هو الان فرض عين ولا لا لكن اذا كان فرض عين فلا بد من الاستعداد قبل لان كون الإنسان يدخل الميدان بدون استعداد قد يضر اكثر مما ما ينفع لا سيما في هذا الوقت فان الاسلحه تطورت وتعقدت ولا كل أحد يجيدها ليس كل احد يجيدها يستعمل هذه الأسلحة فلا بد من التمرن عليها حتى يكون اهلا للدخول في الحرب. نعم. يقول السائل ذكر فضيلتكم عدم اللعن على المسلم، فكيف نوجه على المعين حتى نعم. ولو كان كافرا نعم. على المعين فكيف نوجه هذا الحديث في الكاسيات العاريات إذا رأيتمهن فلاعنهن إنك ملعونات. نعم. هناك فرق بين, بين التعيين بالوصف والتعيين بالعين التعيين بالوصف لا بأس يعني لا حرج أن أقول اللهم لعن المعتدين اللهم لعن الكافرين اللهم لعن الظالمين هذا لا بأس به وأما أن أعين قل إلعن فلانا فهذا لا يجوز وأما النساء الكاسية العريات إلعنهن يعني إذا رأيتمهن فقول الله فقولوا اللهم لعن الكاسيات العاريات هذا مراد الحديث اللهم ملعن الكاسيات العاريات أما أن تقولها بعينها فلا يريد فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد ذلك لأن الله إذا كان ناهو أن يلعن ذا جهل وأمثاله من أئمة الكفر وكفرهم أعظم من الكاسيات العاريات فكيف يجوز أن تلعن الكاسيات العاريات على التعييد ولكن معنى الحديث إلعنهن يعني إذا رأيتم نساء على هذا هذه الحال فقل اللهم ما لعن الكاسيات العاريات نعم يقول السائل فضيلة الشيخ أشهد, أشهد الله على حبي لك فيه سؤاله ما حكم رفع السبابة بين السجدتين وما حكم الصلاة الأربع ركعات قبل الفجر نعم أرجو الله تعالى أن يحبه كما أحب أنا فيه وأن يجعلني واياكم جميعا من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى أما رفع السبابة بين السجتين، فالذي تبين لي من السنة أنه كرفع السبابة حين التشهد. ولا فرق اولا لان بعض لان حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم في بعض الفاظه انه قال اذا قعد في الصلاه وهذا القول عام وثانيا ان الامام احمد رحمه الله رواه في مسنده بسند جيد من حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بين السجتين وثالثا أن الذين وصفوا رسول صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو أنه يلقمها الركبة اليسرى ولم يأتي عنهم حرف واحد يقولون فيه إنه, إنه يبسط يده اليسرى نمنى على الفخذ الأيمان أو يلقمها الركبة وعلى هذا فيكون عموم الحديث في أنه, أنه يقضل منها الخنصر والبنصر والإبهام الوسطى هكذا أو يحلق الإبهام مع الوسطى عاما في, في الجلسة بين سيدتين وفي الجلسة بالشهدين أما الإشارة نعم الإشارة في الأصبع الأصبع يكون هكذا مرفوعا لكن عندما تدعو الله في كل جملة دعائيه ترفعه مثلاً تقول رب اغفري لي ترفعوا وارحمني ترفع وعافني ترفع وكذلك في التشهد كل جملة دعائية ترفعوا إشارة إلى إلى علو الله عز وجل الذي أنت تدعو في التحيات عند كل دعاء إن في التحيات التحية فيها دعاء فيها السلام عليك أيها النبي هذا دعاء السلام علينا دعاء اللهم صلي على محمد دعاء اللهم بارك على محمد دعاء دعوته بلا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن المحي والممات ومن فتن المسيح تجاه ثمانية وربما وربما يكون في دعاء آخر كل جملة دعائية شفافة وأصبة يقول ما. السائل كان على ثوب أثر رماني جاف ونسيت أن أفر حتى حضرت يقول كان على ثوب أثر رماني جاف رماني جاف ونسيت أن أفر حتى حضرت حتى حضرت المسجد وتكاسلت أن أخرج, أن أخرج, أخرج أن أخرج فهل صلاتي باطلة وهل علي إذن نعم اجاب أن صلاتك صحيحه هذا الرجل يسأل يقول إنه كان على ثوبه اثر مني جاف وودي البول والودي حكمهما واحد المذي والمني يختلف حكمهما عن البول وفيما بينهما المني طاهر موجب للغسل والمذي نجس لكن نجاسته خفيفة يكفيها النرح ان تصب الماء عليه بدون غسل ولا فرق ويوجب غسل الذكر والانثيين فقط الفرق بينهما من حيث المهية المن يخرج عند اجتداد عند اجتداد الشهوة ويكون متقطعا متذكقا والمذي يخرج عند الشهوة لكن بدون احساس به في حسب الرطوبة فقط فهذا هو الفرق بينهما من حيث الحقيقة نعم يقول السائل ما هو عمل طالب العلم في بعض البدع وهنا ايضا سؤال اخ من عندي لو صليت فيه ثوب فيه نجاسة ناسيا هل يجب عليك الإعادة لا لا يجب عليك الإعادة لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا طيب ولو صليت بغير وضوء ناسيا هل عليك اعاده الجواب نعم لأن, لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن قصدي الوضوء مأمور به فإذا نسيته فقد تركت مأمورا به وترك المأمور لا يسقط بالنسيان إنما يسقط اسمه فقط أما حكمه فلا ولهذا لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ناسيا كمل ولا, ولا, ولا اقتصادت جيد كمل. كمل لكن اجتناب النجاسة يعني غسل يعني الثوب من النجاسة ليس من باب فعل المامور بل من باب اجتناب المحظور واجتناب المحظور واجب مع العلم والذكر اما اذا نسيت فلا شيء عليك نعم يقول السائل ما الفرق بين الاستعانة بالكفار وبين الموالاة وهل الاستعانة تكون من الولاء لهم نعم موالاه الكفار أن يناصرهم ويتقرب إليهم ويوادهم هذه لا تكون من المسلم لا تجد قوما يؤمن بالله والملاقذ يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا يلزم من استعانة الانسان بهم أن يكون مواليا لهم الذي يلزم أن يكون موالياهم لو أنه ساعدهم على عدوهم مثلا فهذا يكون مواليا لهم لا شك ومناصرا لهم ومن المعلوم أنه مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم محتاجون إلى كثير من ما يصنعه الكفار كثير من الناس الكفار يحتاجون إليه يستعينون بهم على ما يأخذونه من الأواني وغير الأواني وهو من عمل الكفار ويجب أننا نكره الكفار ونبغضهم لله عز وجل ولا نناصرهم على غيرهم هناك فرق بين هذا وبين هذا نعم يقول السائل ما هو عمل طالب العلم في بعض البدع التي قد تظهر في المسجد النبوي من بعض الأفراد مع ضرب مثال جزاكم الله خير أما طلب السائل أن أولد مثالا فهذا من عجائب الزمان هو يسأل وهو في المدينة الآن وأنا لست ساكنا في المدينة فيسألني عن شيء هو أعلم به مني يطلب مني مثالا على ذلك انا لا ادري ولكن على كل حال اي انسان يحدث في دين الله ما ليس منه سواء في المسجد النبوي او في المسجد الحرام او في مساجد اخرى او في السوق او في البيت يجب على من عنده علم ان ينبهه ويقول هذا بدعه ولا حرج هذا من التعاون على البريه والتقوى والواجب على الذي نصح أن يشكر الله عز وجل أن يسر له من ينصحه ويدل على الخير لأن لا يقع في الاسم والإنسان الذي ينصح ويبين له الحق ثم يتمادى فيما هو عليه على خطر عظيم لأن الله قال في كتابه العظيم فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم في بعض ذنوبهم فجعل التولي عن النصيحة مصيبة فاعلم ان ما يريد الله ان نصيبهم ببعض من وان كثير من الناس لفاسقون فاذا رأيت مبتدع، بدعة قوليه او فعلية او عقديه فعليك ان تنصح ولكن يجب يا اخوان ان ننصح هذا وامثاله بقصد إصلاحه. اصلاحه وانتشاله مما هو عليه لا بقصد انتقاده لانك اذا نصحته بقصد انتقاده فثق ان الله لن يجعل في نصيحتك بركه ابدا وسيعاندك لكن اذا قصدت انك تعطف عليه وترق له وترحمه وتبين له الحق فحين يقبل منك يلقي الله في قلبه أن يقبل منه ومصيبة بعض الدعاءات أنه إذا نصح أحدا في بدعة قولية وفلية وعقدية جعل ذلك في مقام إيش الانتقاد فحينئذ يتعصب الثاني لكن لو جعلها بنية في قلبه والله عليهم بالنيات وبيده القلوب هو الذي يرقب قلب هذا الرجل حتى يقبل منك إذا علم الله من نيتك أنك لا تقصد الانتقاد وإنما تقصد اصلاح فإن الله ييسر لك ويقبل منك نعم نعم الآن الساعه تسه بارك الله فيكم وهذا هو الموعد الذي بيننا وهذا الأخ نعم ها؟ لا انا اقول باقي اي طي طي ماخ ما في معنى انا اقول باقي دقيقة الله. باقي على الفجر تسع ساعات باقي على الفجر تسع ساعات لا. ايه ايه لا هو الاسف هكذا واقفة وعند الدعاء تحركها الى فوق هذا الذي نرى أنه هو السنة إن شاء الله ونسأل لكم في أصيب